نواصي. والله يوم عيدك ما تملها يا معيدك ما تملأ الله شيعتكم شيعتكم ما تملها ما تملها دين دين أمات محمد ماتملها تم يا أبا الحسن يا علي يا علي والله تم تم يوم القدير أعلى البنية اذكر اذكر اذكر, أذكر محمد كل فضائل ما كل هذا الهوى ما كل هذا الهوى والحسن يا قمر رفقا بأرواحنا امسيت تسبي قلوبا شفها ولهن فليس يحيو لها إلا بك النظر امسيت مكتملا بالحسن ممتثلا لله سهوت تنتشر من غاية طلتها أم رحمة نلتها أم قبة زرنت بالله ما الخضر أجف آدم فقد حيرت زمنا أجب آدي فقد حيرته زمنا ما عاد يملك صبرا كيف يصطبر فافصح البدر نورا ما غهدت به كأنه الشمس إلا أنه قمر قال من النور إلا فيض نورهم هم الأئمة والأطهار والدرر لبي أتي إلى خادم البيت عبد العزيز الهندان فافصح البدر نُورًا ما عهدت به كَأَنَّهُ الشمس إِلَّا أَنَّهُ قمر وقال ما النور إِلَّا فيض نورهم هم الأئمة والأطهار والدرر امير الكوان <سؤال> وسده وسده علي سر ودعايا ربي البريا جوابك إن شاء الله فاز من يواليك خاب من يعاديك فاز من يواليك خاب من يعاديك فازم من يعاديك خاب من يعاديك فازم خاب من يعاديك فازم خاب من يعادي فبالعهد وبالوادي من البعد نادي فبالعهد وبالود من البعد نناديك فازمني خاب, خاب, خاب, فاز خاب من فاز, فاز, فاز خاب من بعد للإسلام خاتم خاتم نبينا بعد للاسلام خاتم ولينا اللي بصلاته وهب خاتم حب الولاية ختم حب الولاية بكلبي خاتم خاتم وعزمي صيار من حامل حميه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Vielen Dank.